بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ربعها ورضع الميزان ألا تطلعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولل تخصروا الميزان والأرض ورضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب للعصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق مِنْ من طرصان كالبخون وخلق مِنْ من مارج من نار رَبِّكُمَا آلاء رَبُّ تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رَبِّكُمَا آلاء ربك مَرْجُ تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينما فاردخنا يبغيان مرجان رحوي يلتقيان بينهما فرضا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكربان يخرج منهم اللول والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان وله الجوان المرجاس في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان كل من عليها فاني وجه ربك ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فبأي على ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والمرض كل يوم وفي شأن فبأي آناء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها الثقلان سنخرغ لكم أيها الثقلان سَنُيَأْتِيَنَّ لَكُمْ ربكم تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا من يُرْسِلِ السماوات عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا لا سُبُلَ السَّلَامِ إِن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إن فبنين آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشعر من نالهم والحاس فلا سنتصران فَبِأَيَّا لَهِ رَبُّكُمْ أَن تُكَذِّبَنَّ فَإِذَا شَقَدِ اسْتَمَامُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَذِنَّ فَبِأَيَّا لَهِ أَن تُكَذِّبَنَّ فَيَوْمَ إِذِ الَّلَّهُ يُسَلِّمُ عَنْ ذَنْبِهِ الْجُنُوبَ أَن تُكَذِّبَنَّ يُعْمَقُ يخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء رفكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يضربون بينها وبين حبيبنا فبأي آلاء ربكما تكربان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكربان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان فيما عينان فجريا فبأي آلاء ربكما تكربان فيما من كل فبأي آلاء ربكما أن تكربان متكين على خرش بطائلها من السرق وجنى الجنتين بان فبأي آلاء ربكما تكربان فيه النقاط وزفار لم يطلثون إنس قبلهم ولا جاند فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنمنا نياق والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكربان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان الضاقتان فبأي آلاء ربكما تكربان فيما باكِسون ولا خلو ربان فبأي آلاء ربكم أن فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكم أن مقصورات في الخيار فبأي آلاء ربكما تكذبا لم يطلسون إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبا متكئين على أطراف الخرم وعلى قريح حسان فبأي انتم ماذكى الزبان تبارك اسم ربك جل جلاله والكرام